عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم واظن بدانا ذكر ها ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الذي فيه ادب من الآداب العظيمه المتعلقة بالمحافظه على رابطة الاخوه والموده التي اوجبها الله جل وعلا على المؤمنين فأي ما شيء معامله أو خلق يخدش هذه العلاقة أو يؤثر فيها الا وجاء النهي عنه وتحريمه في الإسلام ما من امر يكون له مثل هذا الأثر على مثل هذه العلاقه إلا ونهين عنه هذا لنعلم ايضا الاخوه عند الله تبارك وتعالى وان المحافظة عليها من المحافظة على الدين لأن من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى هذا الأمر أن يرزق العبد من اخوانه من ينصحه ويشفق عليه ويحبه ويتودد اليه هذه من نعم الله جل وعلا على المؤمنين فالواجب عليهم أن يحافظوا على هذه النعمه قياما بأمر الله جل وعلا اول الذي اخبر أن المؤمنين اخوه إنما المؤمنون اخوه وامر النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيقها وكونوا عباد الله اخوانا وتحقيقها لا يكون الا باجتناب كل ما يفسدها ويؤثر فيها وهذا الأمر كغيره من الأمور الأخرى المتعلقة بالشرع تبنى على الأصلين تبنى على الأصلين أصل التخلية والانتحليه حتى نحافظ على هذا الأصل ونقوي هذه الرابطه ونقوي هذه الرابطه لابد ان نسير فيها على هذا الأمر التخلي بان نجتنب كل الأمور التي تخدش فيها نجتنب المعاملات التي تؤثر على هذه الأخوة هذا الحديث العظيم من فوائده كذلك أن أن فيه دليل على ان الاحكام مبنيه على العلل والمناسبات الاحكام الشرعيه المتعلقة بالمعاملات مبنية على علل ومناسبات حكم من أجلها كان هذا التشريع ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من كمال بيانه ومن صدق نصحه لامته وفيه كذلك دليل على أنه خير المعلمين عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الامر ويذكر علته وهذا فيه فائدة إذا الإنسان ذكر الشيء وذكر علته هذا يفتح باب الطمانينه في قلوب الناس يطمئنون لهذا الحكم لانه حكم معدل والله جل وعلا خاطب الناس خاطبهم خاطب قلوبهم وعقولهم خاطب قلوبهم وهي الأولى لأن الإيمان محله القلب ثم عقولهم لأن هذه الامور موافقه للفطر السليمة ولالعقول الراجحه والاسلام دين فطرة ودينه عقل سليم كذلك الإسلام دين فطره ودين عقل سليم كذلك ليس ثمه حكم من الأحكام يناقض فطر من فطر الله جل وعلا ولا حكم من الأحكام يخالف العقول الراجحه السليمة لا العقول النتنه التي تفكر التفكير المعوج تغلب جانب على جانب ابدا العقول الراجحه وهذه من نعم الله على العباد من نعم الله على العباد واذا اوتي العبد عقلا سليما رزينا يفكر فيه على وفق ما جاء في شرع الله جل وعلا فهذا قد اوتي بابا من ابواب الخير عظيم سئل أحد الائمه الاعلام ابن المبارك عليه رحمة الله جاء رجل فقال يا ابا عبد الله ما خير ما اعطي الرجل وش هو خير ما اعطي الرجل قال غريزة عقل أن يعطى عقلا راجحا يفكر به التفكير السليم قال فان لم يكن ذلك لم يرزق العقل السليم قال حسن ادب خير ما اعطي الرجل بعد غريزة عقل حسن اداب وما ادراك ما حسن الأدب ونحن في ابوابه وهذه الاداب هي هي الاداب الاداب الشرعيه هي الاداب الاداب النبويه هي التي ينبغي ان يعنى بها الناس خاصه المؤمنون ويجتهدوا فيها علما وعملا اتبعا وتخلقا وتحليا قال ان لم يكن قال حسن ادب قال إن لم, ان لم يكن ذلك قال طول صمت ان لم يعط هذا ولا ذاك فعليه ان يطيل الصمت أن يجنب نفسه عواقب آفات لسانه وما ادراك ما آفات اللسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال عليه الصلاة والسلام اياك ان تتلفظ ب لفظ او قول يكون عليك حطره يوم القيامة لأنك يوم القيامة تسال عما تتلفظ به أو عما تلفظت به في دنياك وكل شيء محسوب عليك فيها ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فعليك بطول الصمت ان تكلمت تكلم بخير جنب غيرك مساوي لسانك لسانك لا تؤذي المؤمنين والمؤمنات بهذه الجارحه التي تكب الناس على مناخرهم يوم القيامة وانظر إلى مثل هذه الوصايا الجامعه هؤلاء العلماء الربانيون الذين اخذوا هذا العلم من مشكات النبوه حتى كلامهم تجد فيه هذه المسحه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا هذا هكذا قالوه لما تشبعوا به من النصوص الشرعيه ومن الهدي القويم الذي تربوا عليه كيف لا ومثل هذا الإمام تربى في مجالس التابعين قال فإن لم يكن فطول صمت قال فإن لم يكن الرجل يستزيد من العلم ومن الخير ان لم يكن لا غريزة عقل ولا حسن ادب ولا طول صمت قال فموت عاجل فموت عاجل يعني هذا موته أفضل من حياته لأنه إذا حيا من غير هذه الأمور ما يسي أكثر مما يحسن معاصيه وذنوبه ستكون أكثر من حسناته وطاعاته نسال الله عز وجل العفو والعافيه الله تبارك وتعالى ما جاء على في دينه حكم من الأحكام يخالف العقول السليمه ولهذا ولهذا كانت فائده هذه التعليلات في الكثير من الاحكام وبعض الاحكام يرد فيها التصريح يرد فيها التضريح يعني يكون التعليل مصرح به وبعض الاحكام يكون التعليل تعليل حكمها مستفاد من النصوص الأخرى التي تأتي على هذا الباب وعلى هذا المنوال هذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام علته فما من حكم فما من حكم يو هذين يكون سببا لحزن المؤمن ياخذ ركمه وهذه فائدة او الفائدة الثانية من التعليل في الاحكام قال اهل العلم الفائده الاولى اطمئنان القلب والفائده الثانية القياس على غيره من الاحكام هذه الفائدة الثانية تفيد المجتهدين المجتهد و الاجتهاد لا يفح الا الا اذا علمت العله الا اذا علمت العله والعله في الحكم ركن من أركان القياس الصحيح ثمن فوائد هذا الحديث بيان فضيله من فضائل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه خير المعلمين وسيد المؤذبين والمربين بمثل هذا التوجيه النبوي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب من فوائد هذا الحديث كذلك هذه ذكرتها في ضمن الكلام على الفائدة هذه وهي فائده تعليل الاحكام فائده تعليل الاحكام تعليل الاحكام له فائدتان الاولى الاثنياء الذي يبعثه هذا في قلبي المؤمن والثانيه القياس القياس لاجل المستهزئ ثم بعد هذا قال يعني هذا يفيد انه فمعرفه او فائده القياس ان كل ما يحزن المؤمن كل ما يحزن المؤمن المؤمن الصادق المستقيم على دين الله جل وعلا الواجب على اخوانه أن يتركوا هذا السبب الذي يؤدي الى حزنه اذيه ظاهره او خفيه اذيه ظاهره او خفيه اخوك يحزنه مثلا اذا ناجيت غيره بحضره فلا يجوز لك أن تفعل هذا وهذا على التحريم للصحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم ويدخل في هذا قلنا الكلام بلغه لا يفقهه الثالث ان يتكلموا بلغه يفقهونها والثالث لا يفقهها كلموا بالفرنسية وهداك لا ما يستمر فيها ولاش لا يفهم هذه اللغة او يتكلموا بالقبائليه والسائد لا يفهم هذا من التناجي المنهي عنه لان لانه هذا كذلك العله العله ليست حديثك للثاني العله هي عدم فهم او سماع ثالث عدم فهمه لانه هذا يفتح عليه باب من ابواب الشرك يقول لما يتكلمون الاعلم يتكلمون عليه قال بعض العلم ان هذا الحكم منسوخ لان هذا كان في البدايه ثم نسخ ولا ادري اين هو دليل النسخ اين هو دليل الحكم مثل هذا معلل ومعلل بهذا التعليل فهو باقي فهو باقي حتى يرد النص الصحيح الذي يدل على نسخه وليس ثمه دليل على ذلك ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفتحوا وتوسعوا متفق عليه هذا كذلك هذا كذلك في هذا كذلك في ادب من الاداب المتعلقه بالمجالس مجالس الناس والناس ذهبوا دلهم من مجالس مجالس طاعه او مجالس أخرى مباحة او ما إلى ذلك هذه المجالس لها ادابها هذا لنعلم شموليه هذا الدين وانه دين كامل متكامل من كل الجوانب في المجالس احكام واداب كيف نتادب باداب المجالس لا يؤذي من معنا من اخواننا لا يؤذي من معنا من اخواننا هذا الادب متعلق بالنهي عن القيام للرجل حتى يجلس في مكان رجل سواء كان للتعظيم أو سواء كان هو يطلب هذا لنفسه معتقدا أنه استوطن ذلك المجلس او لو صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل هنا للتغليب ذكر الرجل للتغليب وإلا فإن الحكم يشمل الجنسين يشمل الرجل والمراه لا يقيم الرجل رجلا ولا تقيم المراه المراه كذلك حكم واحد مجلس في المسجد مثلا دخل رجل معظم أو من اهل الوجهه والسياده وما الى ذلك يقوم الرجل ويجلسه مكانه هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه نهى ان يقيم الرجل رجلا من مجلسه يعني النهي مووجه او موجه لمن يقيم يجي يقول له قم اما يقول له قم هذا مكاني او يقول له قم وكفى قم لاني انا فلان ومثلي لا بد ان يقام له هذا في غير الإسلام هذا في غير الإسلام كيف يقام لرجل وسيد الرجال بل سيد الانبياء والمرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يقام له ووعد وعيدا او توعد بالوعيد الشديد لمن احب أن يقام الناس له فليتبو مقعده من النار لانه هذا دليل كبر وتعاظم والمؤمن ليس بالمتكبر العظمه من اخص صفات الله جل وعلا لا يجوز للعبد أن ينازع رب ربه تبارك وتعالى في هذه الصفه ودائما وابدا قلنا ان صفات صفات المولى جل وعلا على قسمين صفات حبب الله الينا أن نتصف بها وهي صفات الجمال وصفات حرم الله علينا أن نتصف بواحده منها وهي صفات الجلال صفات العظمه العظمه ازالي والكبرياء لدائي من نازعني واحدة واحده منهما عذبته وقس على ذلك كل صفات الجلال الله عز وجل من صفاته انه الكبير المتعال وهذه لا يحق لموصوف لمخلوق ان يصف نفسه بها يقول انا الكبير المتعال ابدا انت الضعيف والله جل وعلا اثبت هذا لي الإنسان وخلق الإنسان ضعيف فهو كذلك وينبغي عليه أن يبقى كذلك المؤمن المؤمن هذا الضعف يجعله قرب لربه جل وعلا هو التواضع لله عز وجل يجعله قربة هي من اعظم القربات المؤمن عليه أن يتواضع لله ومن تواضعه لربه جل وعلا ان يتواضع لخلقه والخلق عباده تبارك وتعالى ان يتواضع لخلقه ولهذا كان الكبر من اعظم الذنوب في الإسلام من اعظم الذنوب في الإسلام الاسلام هذا حرم الله تبارك وتعالى حرم الجنه على كل من كان في قلبه مثقال ذره من كبر مثقال ذره من كبر حرم الله عليه الجنه صلى الله عز وجل ان يعيدنا منها فهذا وعيد شديد في حقه الذي يقيم اخاه من مجلسه هذا مجلس سواخ كان مجلس مسجد وهذه من الأمور اللي ربما عمت بها البلوى او مسجد الس... او مجلس في السوق وهذه مما عم مما عمت بها البلوى اكثر واكثر بعض الناس الآن يجيو في السوق اصحاب هذا السوق اللي هو غير سوق في الحقيقة السوق الغير قانوني بعض الناس مداخل الاسواق أو مخارج الأسواق او طرقات الاسواق جعلوها اسواق هي طريق في الحقيقة جعلوها اسواق أصحاب السوق عندهم كل واحد عنده مكان استاجره في السوق هذا محله هذا محله وهو مستاجر لهذا المحل هو في حكم المالك له ما دام مستاجرا له يعني له أن ينتفع به بكل انواع المنفعه يعني متعلقه ببيع واجاره وما الى ذلك اما غيره الذي ليس في السوق يعني في الطرقات وجعلوها طرقات اسواق الآن عرف هذا الناس وهذا عرف باطل لانه مخالف ل نص من النصوص وحكم الاحكام الشرعيه أنه الذي يسبق أن يحجز مكان يصبح هو المكان يصبح هو مكانه يعني اليوم جاء بعد الفجر وحجز مكانه غدا ما يجيش بعد الفجر يجي حتى يفتح السوق على 9 والمكان هذاك محجوز واذا وجد واحد في مكانه يقيمه من مكانه عرفه درفه ديك واش على الخير عرف هذا مكان وش هو حجتك عليه يقولوا البارحه ما جيت البارحه ماجد. يعني خلاص طوطم هذا المكان هذا مخالف لنص حديث رسول الله ولا يجوز لمسلم أن يفعله أن يقيم اخاه وهذا داخل فيه هذا داخل فيه بعضهم يستدل على العرف في هذا الباب المعروف عرفا كالمشروط شرطا يقال له قبل ان تستدل بالعرف عليك ان تعلم بمساله متعلقة بالعرف العرف معتبر شرعا ما لم يخالف دليلا من أدلة الشرع قبل ما تنطق لفظه العرف يقال لك هذا فاذا علمت هذا هذا لا يكون هو يكون عرفا ابدا والا لفنت دين الناس صح ولا لا مئات بالالاف الاعراف مخالفه لنصوص شرعيه شوف الان افراحنا ومآتمنا ومعاملاتنا كلها مبنيه على الكتاب والسنه في غالي بهم على الاعراف الفاسده في اعراضهم العرف لازم يقول لك لازم لازم مزمار الشيبان لازم عرف عندهم خاصه في بعض المناطق ما نكرش المناطق كاين بعض حتى لا نحرج بعض اخواننا بعض المناطق عرف يعني اللي ما يديرش المعازف في في وليمته تقوم من قائمه الناس عليه ربما يخرجوه من المله عرف يقول لك ما تخالفش العرف العرف عندهم انهم مثلا قبل قبل ليله البناء عندهم وليمه ما يعرف بالحناء للعروس والعروسه الاثنين وعندهم في هذا اعتقاد واعتقاد هذا شركي عرف ما تخالفش العرف يقولون وقيس على ذلك وقيس على ذلك فالعرف لا يكون معتبرا إلا إذا كان في حدود المباح ما لم يخالف نصا من النصوص الشرعية فإذا خالف نصا من النصوص الشرعية يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت اليه ولا يكون عرفا لأن أمة النبي عليه الصلاه والسلام لا تجتمع على ضلالة هذا ليس عرف المسلمين جميعا طائبه من الناس جهل او ما ندري تعارفوا على هذا الامر تعارفوا على هذا الامر فكذلك بالنسبة لهذا الأمر المتعلق بمعاملات الناس في اسواقهم في المساجد كذلك ياتي الانسان وقد ناهى النبي عليه الصلاه والسلام أن يتوطن الرجل مكانا في المسجد ياتي قل هذا مكاني يجي يلقى واحد فيه قبو يقومه قوم غير الخير يقولوا هذا مكان كيف ما كان مكاننا دائما نقعد هنا سبحان ربي العظيم هذا غير جائز اما حديث النبي عليه الصلاه والسلام فهو أحق به هذا لمن جلس مجلسا في المسجد ثم خرج لحاجته خرج يتوضا خرج احتاجه ولده او جاءت زوجته تكلمه امر طارئ خرج تكلم زوجته ولا دخلت حتى زوجته يجوز تدخل كلمها ثم رجع الى مكانه وجلس رجع وجد غيره جلس في مكانه يقول له يا اخي هذا مكاني فهو احق به او اذا وضع شيئا لي يعين او يحجز هذا المكان له ذلك له ذلك وضع طاقيته او وضع السواكه او وضع ها المحفظه أي اي شيء يعين به مكانه إذا رجع ف جاء ممكن بقصد او بغير قصد اذا كان بقصد نقول له سوء ادبه إذا كان بقصد نقول له سوء ادابه إذا كان بغير قصد نقول هذا لغفلته من تباشل هذا السواك مثلا صغير او هذا الطاقيه ربما ظن انها سقطت الواحد لقطها في المسجد أما إذا كان قاصدا فهذا من سوء ادابه يعرف انه مكان غيره فهو حقه به خرج ليتوضا وما إلى ذلك وقالوا العلم في هذه المسألة يقولون أن هذا لكل صلاه أو إذا كان مجلس ذكر لمجلس الذكر ماوش اذا جاء في المجلس في صلاه الظهر هذا المجلس أو احقيته لهذا المجلس تبقى حتى لصلاه العشاء لا هذه في صلاه الظهر خاصه صلاه الظهر قالوا العلم ذكروا هذا لئلا تقع مثل مثلا الحرم المكي أو مدني خفضت الحرم المكي وخاصه في الصحن الناس يتنافسون على أماكن الصحن كاين بعض الناس عندهم يعني عندهم راحه لما يجلسي قابل البيت معليش ولكن ما عندوش جهد انه ينافس اخوانه حتى يحتفظ هذا المكان كاين بعض الناس هداهم الله واياهم من الافارقه لا شغل لهم خاصة في ايام المواسم في الحج ورمضان لا شغل لهم يجي داخل الحرم داير واحد العشر تجادات على كتفه يحجز للناس يحجز لجماعه الخالج شوفوا هذه في الصح بكلها محجوزة وواحد شاد اليمين وواحد شاد اليسار جماعه بينتهم وكلهم الله يبارك جيت تقعد لا لا لا ده محجوز وين محجوز يا جيت تقعد قبل صلاه الفجر وين هذا محذوف <تصفيق> يقول لك لا لا لا فيه هو لا فيه ولا محذوف يجي هذا صاحب اللي اللي اللي اللي المكان هذا اللي اللي اللي. يجي ويلوح له كم م슬ومه ادري واش ريالات فيجيبو في بيت الله الحرام ان الله على الزوج العفو الان وهذا منكر وتكلم عنه المشايخ هناك ولكن لحياتي من تنادي هذا لا يجوز مخالفه صريحه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام لانه هذا اولا يحجز توطيد ثانيا اذا الرجل يقيم الرجل يقيمه قل له قم هذا مكانه وبالتالي معليش اذا كان هذا مكانه صلاه الفجر بعد صلاه الفجر قام الناس خلاص يعني يمسح يفتح الحقيقه السابقه تمسح اللي يجلس الان في المكان هو احق به ماهوش قال جلس في صلاه الفجر يبقى احق به الى ما بعد صلاه التراويح في رمضان فهذا مخالف لهذا النص النبوي قال من مجلسه ثم يجلس فيه يقيمه حتى يجلس يجلس هو او يجلس غيره مثل ما يفعل هؤلاء الافارقه اجي قومك والله الذي لا اله غيره شفنا شفناهم يقاوموا اناس ضعف وعجز وكبار سن يقوموه بالقوه هك يحملوا يشيلوا ويحطولهم بالقوه قضيه متعلقه بالريالات وهو مقابل البيت صلى على زوجي عفوا يعني ما هو الشرط يجلس هو يجلس هو يجلس فيه او يجلس فيه غيره ولكن وهذا كذلك الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكمًا وذكر تعليلا هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكمًا وذكر دواءا او حلا يعني لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه يعني هذا فيه دليل على انه فيه ضيق فيه الأماكن او المجالس ولكن قالنا بي صلى الله عليه وسلم ولكن تفتح يعني كل واحد من أصحاب ارحمك الله من أصحاب المجلس يفتح لاخيه يفتح بمعنى يترك مكانا فسحه لاخيه يا يكون بان يتزاحم المسلمون فيما بينهم حتى افتحوا لاخواني وحتى لا يطرقوا الخلل بينهم ولكن تفتحوا وتوسعوا كلما تفتح المسلم لاخيه وسع المجلس يعني يحمل المجلس اكثر عدد وهذا عملا بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم هذا حكم من احكام المجالس بعض الناس الان ربما لا يتحمل شيء من المزاحمة في هذا البيت هذه مزاحمة في الخير هذه مزاحمة في الخير الصحابه كانوا يتزاحمون في المجلس لاجل أن يقتربوا من رسول الله لاجل أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه ولاجل حسن السماع من جهه أخرى النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا حدثهم من غير هذه الالات والوسائل التي انعم الله عز وجل بها علينا في هذا الزمان كان يحدث الناس من غير هذه الوسائل ثور مجلس يعني بالحجم الكبير قلنا مثلا اذكرنا في اول حلقه مجالس الإمام أحمد ان ها خمسة 5000 5000 وراح يسمع هذا اللي في الاخر لا يسمع الامام لا يسمع من الامام ولكن يسمع يسمعوا من المستملي وكان كل مجلس كلما كبر المجلس كلما زاد المستملون والمستملي هو الذي يبلغ عن الامام يعني ينتهي الصوت الى الصف العاشر مثلا يجلس واحد في هذا الصف الشيخ يحدث وهو يعيد من ورائي ليسمع من بعده وهكذا احيانا المجلس يكون فيه عشرات المستمعين عشرات المستمعين في مجلس واحد دليل على عظم هذه المجالس التي كانت في زمانه فالصحابه كانوا يتزاحمون لاجل أن يتقربوا من رسول الله لاجل النظر اليه ولاجل حسن سماعه من فوائد هذا الحديث اولا في تحريم اقامه الرجل من مكانه للجلوس فيه سواء كان في المساجد او غيرها مساجد او غيرها المحافل الولائم لما تكون يعني يكون اجتماع الناس الاسواق كما ذكرت كلها هذه كلها يشملها هذا الحكم من فوائده كذلك ان الرجل احق بمكانه اذا سبق اليه ما دامت حاجته لم تنقضي لقوله عليه الصلاه والسلام فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو احق به من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به فيه فيه فضل فضل توسيع المجالس في والفسح فيها في قوله جل وعلا يفتح الله لكم يعني يوسع الله لكم في ارزاقكم في علمكم في كل شيء يعني من بركات هذه هذه السنه المباركه والسنه كلها مباركه هذا اذا ادب متعلق بالمجالس وهذا الادب كذلك فيه كذلك فائده اخيره أن فيه المحافظة على على رابطه الاخوه وعدم وعدم التضييق على المسلمين يعني المسلم إذا أقام غيره وهذا فتح باب من ابواب الشرف باب من ابواب النزاع قوم يقولوا يقولوا على علاه نقوم خاصه اذا كانت هذه الحادثه في الجزائر ها عندنا احنا علاه نقوم يقولوا لا خاش هذا مكاني اعلاه مكاني وتبدل الحكايه هذه المعروفه عندنا طيب قلت اذا هذا متعلق بالمحافظه على أي باب أي أمر يعني قد يؤدي قد يؤدي قد يؤدي الى نزاع بين بين اثنين من المسلمين نهانا عنه الاسلام وهذا منه لانه هذا قد يؤدي الى النزاع بين المسلمين في كذلك فائده متعلقه ب إلى الى التواضع و وتلين الجانب مع المؤمنين المؤمن لا بد أن يكون لينا الجانب مع اخوانه لا يكون فضلا غليظ القلب الاصل ان يعامل اخوانه بهذا اللين واللطف في كل شيء في كل شيء وشوف يعني لو لو ان ناصرنا على هذا النهج وكان الأصل في تعامل بعضنا مع بعض باللين والتسامح و... والمسامحه لكن خير عظيم شنو اللي ادى الاسباب هو الغله الاصل هو الغله شوف مثلا انت في, في, في, في الطريق في السيارات شوف تحس سياره واحد اخطا مع اخيه في, في, في السياقة عوض انه يمر هو مر هذاك وش الأصل؟ الاكثر اسباب الشدائم اذا ما قلنا نزول من السيارات لاتفه الاسباب والاوليه قول يا اخي اعتذر إليك ولا سمحني أقولي. نحكي لكم حكايه <تصفيق> هذه حادثه عيب وقعت لي وقعت لي أنا. يعني في يوم من أيام في الطريق انا ما ادري أنا لحد الان والله ما ادري كان يوم ماطر بالليل كنا جايين من واحد الزيارة بالمهم انا نسر حكيت بواحد ومشي على من خلفي وقازا والدنيا مقلبه كان معايا واحد من اخواني قلت له لعل واحد انا ما شفتوش ولا ما ادري قال لي لا عليك وجاوز الناس كلهم قطع الطريق يعني وقلت انا لا علينا اخطال لانه في الليل ما نضويش ويملا توقفت انا شفت الحاله هكذا توقفت فتحت زوجات كانوا اثنين ماشي شباب هو مجرد ما توقف قلت له يا اخي اسمح لي بارك الله فيك انا غلط كان هو مهيئ نفسه لمعركه كبيره فما كان منه الا ان اجاب بهذه العباره هذا الشباب لا, لا الله عز وجل ان شاء الله زوج يصريح شباب قال لي والله غير قتلتنا يا اخو <تصفيق> يعني وهذا من باب ان الدين والمناظفه يدير يعني يفعل العجب في الناس باب شرط حتى لو كان هو الظالم وانا المظلوم انا واش صار لنا لما نقول لواحد من المسلمين اسمح لي يا اخي اخطاء انا خسر ولدي العجب هذه نسال الله عز وجل أن يكتب لي بها اجر عند الله وهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل ومن باب النصي اخواني يعني حتى يمشيوا على هذا ما تخسروا ولا شيء والله لا تخسروا ولا شيء والثاني يبرد ويرتاح جزاك الله خير وتكون هذه درس لها درس له وانا متايقن ان هذا مثل ما انا الان اقص هذه القصه التي وقعت لي اخواني للعبره هو كذلك قصه ويقول انه والله وقع لي موقف مع واحد منه واحد الاخ هو وكذا, وكذا وكذا فهذا فيه خير عظيم هذا يعني تصديق قول النبي عليه الصلاه والسلام تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان الرفقه ما خالط شيئا الا زانه الا زانه وان العنف ما خالط شيئا الا شانه فعليكم بالرفق يا اخوان اذا كنتم تحبون السنه فعليكم بسنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام سنته الرفق واللين وعدم الغضه والفظاظه مع كل الناس لا اقول مع المسلمين مع كل الناس ومر بنا يهودي يهود عليكم لا يزيد أن يقول عليكم وهذه مناسبه حديث عائشه رضي الله تعالى لا يزيد ان يقول عليكم وخلي دعاء الموت عليه والله عز وجل يستجيب للمؤمن ولا يستجيب لليهودي الكافر طيب بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي, رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا أكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يُلعقها متفق عليه هذا حديث كذلك في ادب من آداب الأكل أدب من آداب الأكل يغفل عنه الكثير من الناس وأنا أقول أن هذا أو أن هذه السنة من السنن المهجورة عند الناس من السنن المهجورة عند الناس وهي لعق الاواني أو لعب الايدي اذا كان فيها بقايا من الطعام إذا كان فيها بقايا من الطعام وهذا كذلك حكم معلل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علته وان لم تذكر العله في هذا الحديث يعني هذا الذي يقال فيه العله غير متصله منفصله يعني جاء ذكرها في حديث اخر جاء ذكرها في حديث آخر بل في احاديث كما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقل الاصابع و والصحفه وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركه وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركه البركه المؤمن في طعامه بركه المؤمن الذي طعامه من حلال الذي كسبه من حلال وهذا فيه خير عظيم والبركه هي الخير في طعامه بركه وإن كان قليلا وان كان قليلا وان كان ادنى انواع الاطعمه العبره ماهوش بين ربط عام مائدته فيها 10 امتار لا بركه فيه ما فيش جرام واحد من بركه لانه من غير كتب طيب والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب دعي الىه اغنيا وترك الفقراء هذا لا خير فيه ولا بركه فيه فيه اسراف وتبذير هذا لا خير فيه ولا بركه فيه لان هذا من الشيطان وحيثما كان الشيطان لا بركه ولا خير فالعبره اذا ب طيب الكسب والرزق ان يكون طيبا من حلال ما أريد به تعاظم ولا كبر ولا معصيه لله جل وعلا انما طعام يطعمه الرجل اهله او طعام يدعو اليه اخوانه او طعام يطعمه الفقراء والمساكين من اخوانه المسلمين هذا فيه بركه هذا فيه بركه هذا الطعام الذي نطعمه يوميا يعني هذا من الاعمال التي تتكرر معنا يوميا بل ربما في اليوم اكثر من مرة في اليوم اكثر من مره كل احنا عندنا بعض العادات ربما بعض بعض الشعوب بعض الشعوب الاسلاميه لا يطبخون الطعام مرتين في اليوم عندهم شيء غريب الاعاجب يطبخوا مره في اليوم ما يطبخوش مرتين هذه المره ياكلوه في مرتين او ياكلوه في مرة مره أحد المشايخ منهم سالني قال لي بلغني ان عندكم تطبخون الطعام مرتين في اليوم فربما اكثر <تضحكي> <تضحكي> بعض بال حتى في الصباح ولا في المساء يجيو يشربوا قهوه يطيبوا الخفاف يجيو يشربوا قهوه الصباح يطيبوا المقروط ولا ما ادري يطبخوا اكثر من مرتين يعني هذا كله على حساب وقته هاولى يطبخوا مره وياكلوا مرتين ولا عادي انا كل حالهم ما عندهمش مشكل في الطعام عندهم نوع واحد حتى النساء هما يتعبوش في احتياض واش يطيبوا اليوم ولا واش يديروا اليوم عندهم نوع واحد ماشي نبه حتى يلقوا ربهم جل وعلا الشاهد الشاهد ان البركه في طعام المؤمن لا غير هذه البركة وهذا الحديث من اعظم فوائده من اعظم فوائده فيه اشاره نبويه على الشرب على تشطيل البركه الشرب والبركه في كل شيء البركه في الاعمار البركه في العلم البركه في الارزاق البركه في الأولاد في كل شيء بركه إذا كان المؤمن حريص على أن يفوز بهذه البركه او يتحصل على هذه البركه هذا وفق توفيقا عظيما هذا رزق اعظم اسباب السعادة في الدنيا يكون بهذا مباركا حيثما كان يكون بهذا مباركا هذه دعوه عظيمه لنبي من انبياء الله ها شكون هو ها ايس عليه السلام ها واش قال عيسى في دعائه وجعلني مباركا اينما كنت اينما كنت هذا من الحرص على البركه التي كان يسالها اهل الخير اهل الصلاح وعلى راسهم انبياء الله جل وعلا ورسله بركه حتى في الزواج حتى في الزواج شكون اكثر النساء بركه اللي يعرف يربى اكثر النساء بركه شكون من هي آية عبد الحامد لا لا لا ماشي تاعيينها بوصف بوصف كل المؤمنات حتى ان شاء الله تاع برك راهي داخله فيها صح الاهر ماكش عارف الحديث ما ندري أكثر النساء بركه ها ايسرهن مهرا احسنت ايسرهن مهرا ايسر النساء مهرا اكثرهن بركه سبحان الله العظيم يعني احنا مقاييسنا على خلاف المقاييس النبويه احنا الان اذا كانت المراه مهرها يسير اهلها يخافون أن يعابوا وان يعيرهم يقولون لهم كيف مديتوها باطل رميتوها من الكمل ما اشعنا هذه السنن أن أكثر النساء بركه ايثرهن مهوره وعلى راسهن جميعا نساء النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جميعا وعلى راسهم فاطمة رضي الله تعالى عنها وقد مر بنا في باب النكاح ان ذكرنا شيء من هذه طيب في هذا قال نعد الحديث بعد ذكري اعظم فائدة من فوائده إذا يعني انا اردت ان ابلغ اخواني يعني شيء فكره هذه فكره مستفادة من نصوص الكتاب والسنه اننا علينا جميعا ان نجتهد لاجل تحصيل البركه علما وعملا علما تجتهد تبحث على ما فيه بركه تبحث على ما فيه بركه فيما أمر به ربنا ودلنا عليه نبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تجتهد فيه تشفق تجتهد لدقيقي تكون محققا لهذه الدعوه المباركه واجعلني مباركا حيث ما كنت تحظى على هذه البركه لأنك اتخذت اسبابها ودعوت الله عز وجل أن يرزقكها فترزق البركه باذن الله صلى الله وجل ان يجعلنا جميعا مباركين طيب قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده يعني لا يمسح يده بالمنديل او يغسل يده قبل أن يلعقها قبل ان يعني حتى يلعقها او يلعقها او يعطيها غيره ليلعقها ماهوش بمعنى هو سلطان ويجي الخدم يلعق اصابعه هذيكين هذه اشاره نبويه إلى سنه من السنن المتعال المتعلقه بادب ادب المعاشره او ادب البنوء الرجل مع زوجته والاب مع ابنه الاب يلعب اصابع ابنه او تلطف معه او الابن يلعب اصابع أمه او اباه ا اجلالا واحتراما له وحبا فيه هذا لا شيء والامر الاخرى هذا من الادب النبوي العظيم يلعقها اولا هذا في الطعام هذا في الطعام الذي يعني يقول له يعني يلصق في الافاضه اما اذا كان طعاما جافا حنايا مثلا من طعامنا الخبز ياكل الخبز الخبز هذا ما يلعق فيه ولا شيء فما يحتاج الى لعق يعني هذه من الاحكام معلله كذلك ها او الإنسان الانسان اكل بالملعقه سميت ملعقه اكل بملعقه يعني لم يمس الطعام بيده هذا يلعق عوض أن يلعق اصابعه يلعق الملعقه يلعق الملعقه ولا حرج في ذلك لأنها تدخل تتحقق السنه يعني بعضهم ربما يحتج باحتجاج واهي على كل حال يقول في عدم الأكل باليد يلزمون الناس الأكل باليد ويقولوا انه السنه هي الأكل باليد لا هي فيما يؤكل باليد يؤكل باليد وفيما يؤكل بغير اليد لا حرج في ذلك ولا يتنافى هذا مع تحقيق السنه والشيخ الالباني عليه رحمة الله لا ارد مسجل في اشريط على هذا القول وبين ان حتى من ناحيه يعني تحقيق المصالح الشرعية والاداب النبوية في الاكل ان الاكل بالملعقه افضل واسلم ماذا اذا كان شفتوا الناس اللي ياكلوا بايديهم ولا المهم ليس الخبر كالمعاينه فهذا يلعق هذه الملعقه هذا من السنه والعقل الصحيح يعني الصحن الذي اكل فيه يلعقه بمعنى يمسه حتى لا يبقى شيئا من الطعام علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لا يدري اين البركه قد تكون البركه في هذا الشيء اليسير الذي تركته الذي تركته في الاناء او في اصابعك ذهب في المنديل والمنشفة او في الاناء ذهب مع الصابون والفضلات الطعام في المطبخ او في ما المكان الذي توضع فيه الفضلات البركه ابعدتها عنك بيديك رميت البركه انت لانه قد تكون يعني في اثناء طعامك كما انها تكون في ما قد تتركه فحرصا منك على تحقيق هذه البركه وتحصيلها تلعق هذه البقايا من طعام هذا من جهه ومن جهه اخرى فيه تربيه الناس على على عدم الإصراف والتبذير في الطعام إذا اعد طعاما اعد بقدر ما يكفيهم ماهوش كاين بعض الناس يبالغون في الطعام وكاين والله يفعلون هذا حتى فيه معتقد عند الناس انه مثلا اذا جاك ضيف وحطيت له غير قيسو ما هذا لا بعض الناس وهو يعد الطعام يعلم علم اليقين ان هذا راه فوق طاقه الضيف ثلاث اضعاف لماذا هذا كله وحتى بعض احنا بعض العائلات ما عندهمش هذه نسميوها بين قوسين ثقافه الطعام القديم فيه بعض بعض الشعوب يعني عندهم هذه عاده يعني الطعام يبقى عنده في مع وسائل الحفظ الموجوده يبقى اسبوع وياكل فيه ولا ولا يطبخ بعد ذلك هناس يعني لبس بهم ماديا ولكن هذا ثقافه عنده والله يبقى أسبوع ياكل طعام واحد طبخه يعني ربح وقت انه يطبخ مره واحد جاء مثلا وليمه واعد ظن انه يجوا 10 من الضيوف جاءه اربعه بقى طعام كثير لا يرميه ابدا دعينه عند واحد من اخواننا الشوام وهؤلاء عندهم هذه الثقافه هو أكثر يعني هو كان داير هذا الحساب اللي ذكر دعا اكثر من من العدد وجاء والقوم معروفون بالكرم فقال لي والله والله لن يرمى منه شيء اما ان ياكله اما ان يتصدق به للجيران حلب بالله انه لا يرمي منه شيء هذه طبيعه عندهم هذا هذه طبيعه نحتاجها هذا, هذا الثقافه التي نسميوها ثقافه مجازا التي هي من صميم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام هذه النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الأمر العظيم الذي فيه هذا الخير العميم فيعد الطعام بقدر الحاجه حتى يتسنى للناس أن يحققوا هذه السنة لمن عنده أن يحقق هذه السنه لو هي العقل رجاء تحصيل بركته هذا الحديث او فوائد هذا الحديث ماذا نذكرها بسرعه ولا نخلوها لا. طيب معلي نذكرها حتى ننهي الكلام عن هذا الحديث اولا فيه دلاله وارشاد إلى سنه من سنن الأكل الا وهي لعق لعق الايدي والاواني بعد الطعام ليس معنى هذا انه إذا قال النبي عليه فلا يمسح يده حتى يلعقها انه نهى عن المسح لا نهى عن المسح قبل اللعق وبالتالي إذا لعق جاز له او صلح له أن يمسح بالمنديل لانه ورد هذا في السنه أنه الله انه يمسح بالمنديل او يغسل يديه فيه كذلك أن الحكمه من ذلك أن الحكمه من ذلك رجاء تحصيل البركه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا تدرون في أي اطعامكم البركه ليس هذا فحسب يعني حتى لو تسقط اللقمه من السنه أن يأخذها المسلم ويميط عنها الاذى وياكلها ولا يتركها للشيطان وهذا كذلك لعل البركه تكون في هذه اللقمة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من الاذى ولياكلها ولا يداها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فإنه لا يدري اين البركه من واحد كذلك فيه الحث على الاقتصاد في الماكل والمشرب وعدم الاسراف فيه وفي كذلك ما خلى فيه كذلك الحس على على تطيب المكاسب لان البركه لا تكون إلا في الكسب الطيب والله تبارك وتعالى اعلم سبحانك اللهم بحمدك شد ولا نستغفرك ونتوب اليه